بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أما بعد صورة الفجر من الصورة المكية يقول الله عز وجل والفجر وليال عش والشفع والوت والليل إذا يث هل في ذلك قسم لذي حج الآيات يقول الله عز وجل والفجر والفجر يقسم الله عز وجل بالفجر اختلف المفسرون في المرادي في المرادي بالفجر على أقوال شتى منها أن الفجر يعم كل ليلة يعني لا يختص بذلك فج دون فج فيدخل فيه كل فج ولعل أو ولعله يشهد لصحة ذلك القول مجيء الفجر بالألف واللام والألف واللام تفيد العموم قال تعالى والفجر والمعنى الثاني أن المواضى بالفجر فجر يوم معين هو إما يوم النحر يعني اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا على اعتبار القول بأن الفج مطبط بالليالي العشر وأن تفسير الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة كما سيأتي بإذن الله والفج وليالي العشر وقد قيل أقسم الله عز وجل بالفج فأراد به أنهار كله أقسم الله عز جل بالفجر وآد به أنهار كله وقال بعض العلماء أن المراد بذلك المراد بذلك صلاة الصبر ويشهد لصحة ذلك قول الله عز جل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقيل المراد بالفجر هو طلوع الصبح ويشهد لصحة ذلك قول الله عبد جل والصبح إذا تنفث فتعين فجر معين والمعاد بذلك مما اختلف فيه المفسهون فمن قائل أنه يعاد بذلك النهار كله ومن قائل أنه يعاد بذلك صلاة الفجر ومن قائل أنه طلوع الصبح إلى غير ذلك من الأقوال ثم هذا الوقت هل يختص بزمن معين أو في مطلق الأزمان هذا الاختلاف قد حكاه المفسرون قال تعالى والفجر وليال عش وليال عش أقسم الله عز جل بالليال العش واختلف المفسرون أيضا في بيانها فمن قائل أن الرامر عن عمل هو الأول من شهر رمضان ومن قائل أنها الواخر من شهر رمضان ومن قائل أنها العشر الأول من شهر الله المحرم في أوائل السنة ومن قائل أنها العشر الأوائل منذ الحجة وهذا القول ورجحه الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وغير واحد من المفسرين فكونوا أراجح في بيان الليالي العشر أن المراد بذلك العشر الأول من ذي الحجة قال تعالى والفج وليالي العشر واختلف العلماء أيوم أفضل هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأول من ذي الحجة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كلاما مفاده أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من ذي الحجة من حيث الليالي فإن فيها ليلة القض وليلة القضي خير من ألف شهر وقال أن العشر الأوائل من ذو الحجة أفضل من العشر الأوائل خير من رمضان من حيث الأيام ففيها يوم عرفة وما رؤي الشيطان أصغر ولا أظهر منه في يوم عرفة وذلك لما يرى من شدة مغفرة الله عد جل لذنوب عباده فيوم في عرفة يوم من أعظم وقد قال نبينا صلى الله تعالى وعلى في عموم فضل أيام العش الأول من ذي الحجة كما هو البقرية مسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العش يعني العش الأول من ذي الحجة قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خارج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فتدل على على فضل الأيام او العشر الأول من ذي الحجة وأن لها فضلا عظيما عند الله عز جل ويستحب فيها الإكثار من جميع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وعبادة وقراءة قرآن وذكر وصدقة ونحو ذلك من الأعمال ولا يختص ذلك بعبادة دون عبادة بل يشرع للعبد يشرع له أن يكثر من جميع الأعمال الصالحة قال تعالى الفجر وليال عش والشفع والوت اختلف العلماء في بيان الشفع والوت كما حكى أراضي في تفسيره فتيح الغيب وكذلك فذقى الإمام ذو الجوزي أحمد الله تعالى عليه في كتابه زاد المسيح حكى تلك الأقوال وحكى بعضها كثير من المفسرين واقتصى عليها وربما أشار للأقوال الأخرى قال والشفع والوت وعليكم السفقة قال والشفع والوت قال مواجحا غي واحد من المفسرين في بيان الشفع والوت فقالوا الوت هو الله سبحانه وتعالى والشفع هو غيه من الخلائق وعليكم السلام عليكم فالخلائق عفوا شفع والله عجل وته سبحانه وتعالى ويشهد لذلك قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في عواه الإمام البخير مسلم في صحيحهما من حديث أبي غيرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسمى من أحصاها دخل الجنة هو وت يحب الوت وهو وت يحب الوت وفي قراءة والشفع والوت والشفع والوت والشفع والوت والشفع والوت يعني بالفتح والكس قراءتان فالوت والوت قراءتان ولغتان فيصح أن يقال يصح أن يقال وهو وت يحب الوت او وهو وت يحب الوت على الفتح وعلى الكس فهما اللغتان وقرؤتان والشفع والوت والشفع والوت قلنا نقض أو الذي قاله المفسرون والشفع والوت أن الشفع الموادر بهم جميع الخلائق وقد ذكر الشيخ عاطية بن محمد سالم المصري في كتابه او في تعليقه في تتمته على أضواء البيان للشيخ الشنقتي رحمة الله تعالى عليهم ذكر كلاما نفاده ان الشفع يدخل فيها جميع المخلوقات حتى التي لا شفع فيها باعتبار ذاتها ثم ذكر كلاما مفاده أن الضر وانشطارها وأن الماء مثلا مكون من الاكسوجين والهيدوجين فقال فجميع الكائنات مكونة من الشفع أما الله عز وجل وحده لا شيك له فإنه وطن لا منازع له في ذلك وكان في ذلك اشاره إلى أنه لا يستحق أحد العبودية إلا الله سبحانه وتعالى والذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة لأنه الوطن سبحانه وتعالى ومناسبة فكذلك رحمة الله تعالى عليه عدة فوائد في تفسيره في تفسير تلك الصورة الكريمة في كتابه تتمة أضواء البيان الذي طبع مع أضواء البيان في جميع الطبعات فيما أذكر إلا في طبعة الجامعة التي طبعها فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه أيضا فقد حبث منها كتاب تطمة أضواء البيان للشيخ عطية بن محمد سالم المصري أما بقية الطبعات فإنها مذكورة فيها كلام او تفسيء الشيخ عطية بن محمد سالم المصري رحمة الله تعالى عليه طيب هل ممكن أخفض الصوت عني بعض الإخوان يقول أن الصوت شهيد هنا أبو حفص وغيهم يقول أن الصوت شهيد نعم روك الله فيكم فالشفع والوت فالشفع يعم الخلائق أجمعين عليكم سهلا وكاتب فالشفع يعم خلائق أجمعين والوت والوت يقتص به الله سبحانه وتعالى إن الله وتهن يحب الوت هذا هو القول الأول الذي ذكره غي واحد من المفسرين واجحوه على غيه من الأقوال وقيل الشفع والوت الشفع من الخلائق والوت أيضا من الخلائق وقيل الشفع الشفع أيضا الشفع هي هو يوم النح والوت هو يوم عرفه وقيل يوم النح يعني اليوم العاشم من ذي الحجة وقيل الشفع الموض به اليومان اللذان ياليان يوم النح يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر الذي قال الله عزل عنهما في كتابه الكريم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال بعض العلماء الشفع هما اليومان اللذان يليان يوم نح يعني يوم الحال عشر والثاني عشر وهما المذكوان في قول الله سبحانه وتعالى في صورة البقى فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه والوت المواض بذلك هو يوم الثالث عشر الذي قال الله عز جل فيه ومن تأخوا فلا إذن عليه لمن اتقى وقيل الشفع وقيل الشف المواد بالشفع المذكوران في قول الله حضرت الشفع والوت الشفع يعني العدد الشفع الشفع في قول الله الحدث والوت المواد بهم العدد الشفع يعني كما يقال الأعداد الزوجية والوت يعني العدد الفرد كما يقال الأعداد الفردية هذا قاله بعض المفسرين قالوا والشفع والوت الشفع يعني مطلق من يشفع العدد المشفع 2-4 ونحو ذلك والوت العدد الفردية وقد قال المام ابن جريء الطبيعي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره إن الله عز وجل ذكر الشفع والوت بعموم ذلك فلا يختص ذلك بنوع دون نوع فكل ما صح أن يطلق عليه شفع فإنه يدخل في عموم تلك الآية الكريمة وما صح في كونه وت فإنه يدخل أيضا في عموم تلك الآية الكريمة فلا يختص بذلك بشفع دون شف ولا بوت دون وت فيعم جميع الأشفاع وجميع الأوطار قال تعالى والشفع والوت والشفع والوت وقال بعض المفسرين أيضا والشفع هو الله والوت هو الله أيضا قال بعض المفسرين والشفع والوت كما في تفسير زاد المثيل ابن جوزي قال الشفع هو الله والوته هو الله ويستشهد لصحة ذلك بقول الله عجل ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سدسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والوته بإعتبار أن الله عجل واحد لا شريك له إلا غير ذلك والبعض يوصل ذلك إلى نحو عشرين قولا قال تعالى والشفع والوته وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْلِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْلِ اختلف العلماء في المراد بالليل إذا يسل فمن قائل أن الليل يعم جميع الليالي ومن قائل أنه يراد به ليلة معينة ليلة معينة فتقوى المواضي بتلك الليلة إما الآن صوت إما ليلة النحر ليلة النح واختلف العلماء ليلة النحر هي ليلة مزدلفة أم ليلة النحر هي الليلة التي تلي يوم النحر فقد قال بعض العلماء أن ما من ليلة إلا وتسبق اليوم إلا يوم النح فإن ليلته تليه فيكون, فيكون الموعد بليلة النح هو الليلة التي تلي يوم النح وليست الليلة ليلته التي قبلها فالليلة التي قبلها تسمى ليلة مزدلفة وكذلك يقول بعض العلماء ويقول بعض العلماء ليلة تتبع تتبع اليوم يعني تأتي بعده ويوم لا ليلة له يعنون بذلك يوم القيامة يوم القيامة يوم لا ليلة له فيقول بعض العلماء أن المواض بقوله والليل إذا يس هي ليلة مزدرفة وقيل ليلة النح يعني ليلة التي تلي يوم النح ومزدرفة كانت العرب تعمل فيها أعمال في تنتظر حتى قوبة نوع الفج فجي اليوم العاشر يوم النح ويقولون أشرق سبيل كي ما نغير وهناك رجل يقودهم يدعى ابو سياره فذلك يقول القائل خلوا السبيل عن ابي سياره وعن مواليه بن فزاره حتى حتى يجيز سالما حماره خلوا السبيل عن أبي سيارة وعن موليه بني في حتى يجيز سالما حمارة مستقبل القبلة يدعو جارة نعم هذا تتمة البيت مستقبل القبلة يدعو جارة مستقبل القبلة يعني الكعبة يدعو جارة يعني يقول اللهم كل جارة يدعو جارة يعني يقول اللهم كل جاسيات إن شاء الله سيأتي بإذن الله تفسير كلمة يس بإذن الله فليلة مزدلفة هي المعنية بقول الله عز وجل والليل إذا يس وقيل ليلة أنح وقيل لا يختص بذلك بليلة دون ليلة وأنتم تعلمون أن الأنف واللام في الغالب للعموم ما لم يعد النص على تخصيص ذلك قال تعالى والليل إذا يس أل عدة إطلاقات أل عدة إطلاقات أحيانا تأتي بمعنى الجن وأحيانا تاتي بمعنى الاستغرار وأل تأتي بمعنى العهدية يعني المعهودة في الزهد ويستشهد لذلك بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال تعالى كما أرسلنا إلى فيعون ورسولا قال تعالى في صورة المزمل إما أرسلنا إليكم وصولا شهدا عليكم كما أرسلنا إلى فيعون ورسولا فعصى فيعون ورسول قال العلماء الرسول في قول يسلحا تعالى فعصى فيعون ورسول هي للعهد يعني عهد ما تقول قريبا فعصى فيعون ورسول فألف ولالب في الاسل للعهد العهد الزهني او الذكري المذكور قريبا وبمناسبة أل في الحمد لله رب العالمين تحتمل جميع ذلك أل في الحمد لله رب العالمين تحتمل جميع ذلك تحتمل الاستغراق وتحتمل العهد احتمل الجنس وعليكم السلام عليكم وكاتب وفي ذلك يقول القائل وقال بحمد ربنا ورزاق محتمل العهد والاستغراق فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سمى حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لنفسه بذاك جلب ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى معنى جميعه ظهوب أربعة أي حادثاه وقديماه معه فالحادثان حمدنا أما القديمان سحمد الحق لنفسه ولخواص الخلق والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي ولعله بإذن الله عز وجل يأتي المناسبة ونفسر تلك الأبيان ونبين معانيها معاني ألف قولنا الحمد لله رب العالمين فيها من الفوائل الكثير فقوله سبحانه وتعالى والليل إذا يس وبمناسبة أيضا اختلف للتجويد في أراء من كلمة يس هل تقرأ بتفخيم أراء أم بترقيقها الراء هل تقرأ بتفخيم الراء في يس أم بترقيقها اختلف العلماء في ذلك فالنظر إلى القاعدة العامة وهي أن الراء إذا سكنت ينظر إلى ما قبلها فإن كان ما قبلها ساكن ينظر إلى ما قبل الساكن فإن كان مفتوح او مضموم فإنه تفخم الراء وإن كان مقصور فإنه ترقق فإن الراء ترقق وكذلك إذا كان الساكنة وما قبلها مفتوح أو مضمومة وإذا كان الساكنة وما قبلها مقصور فكذلك تأخذ نفس الحكم السابق فبالنظر إلى تلقى القاعدة العامة نقول نقول أنا نقى والليل إذا يس بتفخيم الرأى هذا النظر إلى الرأى حال الوقف والنظر إلى الرأى حال الوصل إلى حر لكونها مكسورة فإن بعض العلماء قد ذهب إلى تلقيق الرأى والليل إذا يس وذلك لأن هذه الراء المكسورة في بعد القرآة بعدها الأصل والليل إذا يسري فيكون الطقيق النظر إلى الرأي النظر إلى الرأي في حال الوصف وأنها في الأصل في هذه الكلمة اصلها يسري فمن قال أن أصل كلمة يس يسري بالياء ونظر باعتبار الراء في الوصل أنها مكسورة فحكم على والليل إذا يسري بترقيق الراء وهما وجهان عند, عند حفص وجه تفخيم الراء ووجه ترقيق الراء فمن نظر إلى التفخيم قد بيّنته لكم ومن نظر إلى الترقيق أيضا قد بيّنته لكم قال تعالى والليل إذا يسر, والليل إذا يسر قال العلماء يسر يعني يذهب يذهب يعني يسير أيضا يسير او يذهب مقبلا أو يسير أو يذهب مدبرا يعني إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالليل في حال إقباله او أقسم بالليل في حال إذباره إن الله عز وجل قد أقسم بالليل في حال إقباله او أقسم بالليل في حال إذباره قال تعالى والليل إذا يسري كل أمواض بيسري يعني يذهب إما مقبلا وإما مدبرا يذهب إما مقبلا وإما مدبرا وعلى كل فالقول يسيب بإذن الله عز وجل قال تعالى والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حج يبين الله عز وجل سبحانه وتعالى في المقسم عليه أن ذلك القسم عظيم عند الله عز وجل عظيم لمن يعقل عن الله عز وجل أواميه لأن الله عز وجل قال هل في ذلك قسم لبيحج كما قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولنها يعني الذين يعقلون عن الله عز وجل أوامره ويفهم من ذلك القسم أن الله عز وجل ما خلق الكون وما أرشدنا إلى التأمل فيه إلا لعبادة عظيمة ويتفق في المخلوقات والتفق في تلك المخلوقات يؤاد بها أعظم من مجاد التفق فيها أي هو الوصول بذلك إلى إفراد الله عجل بالوحدانية وحده لا شيء له فلذلك أعقب الله عجل القسم في أوائل تلك السورة المباركة بقوله سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حج لذي حج يعني لذي عقل والله سبحانه وتعالى قد سمى العقل حجرا لأنه يعقل صاحبه يعني يمنعه عن الوقوع في أشهور والوقوع في المهالك والوقوع في الشهوات والشبهات فالعقل يمنع صاحبه من جملة أشهور والمفاسد فالعقل يمنع صاحبه من جملة أشهور والمعاصي وأصل الحج المنع ومأخذ من الحجر وذلك لقوة وصلابة الحجر وامتناعه لذلك يقال حجرا محجورا يعني حجرا محجورا يعني حراما محرما حجرا محجورا يعني حراما محرما ومنه موطن قدميه وهذا الحج لذلك يسن للإنسان أن يصلي ركعتين خلف الحج يعني خلف مقام وموطن إبراهيم في الصخير رطبة موطن إبراهيم في الصخير رطبة فيسن الصلاة صلاة ركعتين خلف حج نبي الله إبراهيم أما الحج هو الذي هو على شكل نصف دائرة على شكل نصف دائرة حول جهتين من جهات الكعبة هذا الحج مأخوذ بمعنى المنع يعني يمنع الطواف داخله فمن طاف في داخل الحج فطوافه باطل يلغى تلك الأشواط جميعها التي طافها الإنسان داخل الحج إنما الطواف خارجه وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لا قومك بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إفاهيم فبني الحج لأن قويش قصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة في جهتين منها الذين يسميان أو وكنان اليمانيان على نفس القواعد الأصلية أما الجهتان الأخيان فانهما قصر بهما عن مكانهم الأصلي فقصر بهما عن مكانهم الأصلي فبني الحج حتى إذا أتى الطائف ويطوف بالبيت لا يطوفوا داخلهما فيكونوا توافوا على الفساد فسمي الحج حجا وذلك لمنع التواف بداخله والحمد لله عبدالجل من صلى داخل الحج فكأنما صلى بالكعبة والكعبة الصحيح لا قبلة لها الكعبة لا قبلة لها لكن جاء أعمال المسلمين اليوم على أن من صلى داخل الحج يصلي مستقبل الكعبة فالحج بمعنى المنع ومنه باب الحج على السفي يعني منعه من التصور في المال لأنه إذا تصرف في المال يتصرف بوجه ليس فيه مصلحة قال تعالى في ذلك قسم لذي حج يعني لصاحب عقل يجعله يتفكر في مخلوقات الله عز جل ويفهم مراد الله عز جل قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حج لذلك يقول الله عز جل وتلك أنفان وضيبها للناس وما يعقلها إلا العالمون لا يعقل ولا يفهم عن الله عز جل أياته وحججه إلا أهل الإيمان وهل العقول هل في ذلك قسم لذي حج قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى بعين بصيرة القلب ببصيرتك بفكرك وبنظرك ألم ترى وقيل ألم ترى بمعنى تعلم ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد إرى ما ذات العماد وإرى ما هي عاد وقيل يشهد لذلك القاء الثانية بعادي إرم, بعادي إرم ذات العماد يعني بتلك التنوين يعني على الإضافة فقيل إرم يعني بعاد الهالكة من إذا أرم الشخص يعني بليا وأصبح هالكا والعياذ بالله فإرم يعني الهالكة وقيل إرم جد لعاد إرماء جد لعاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرماء وقيل إرماء لعاد إرماء قبيلة من القبائل وقيل أمة من الأمم قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يعني من النكال والعذاب بسبب تكذيبهم لنبيهم نبي له هود ذات العماد ذات العماد يعني ذات الطول فخلقوا على أجساد عظيمة وأشهد لذلك قول الله عز وجل وأما عاد في أولي صورة الحق وأما عاد فأوليكوا بريح صنصر عاتية صخاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل طار لهم من باقية فقوله سبحانه وتعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية هل يدل على عظم أجسامهم فبآية الحق وبعموم الآية التي معنى يدل أنهم كانوا عظيم الأجساد قال تعالى إيوما ذات العماد يعني ضخام الأجسام وقيل ذات العماد الذين يعتمدون على الاعمده في اسفارهم الذين يعتمدون على الاعمده على الاعمده في اسفارهم فكانوا ياخذون اعمده الخيمه والخيام وينتقلون بين البلدان وقيل التي لم يخلق مثلها في البلاد كان لهم قصور عالية قصور عظيمه وقد ذكر بعض المفسرين كلاما يدخل في الإسرائيليات لا يعلم صحة سنده في بيان قوم عاد وكيف كان تلك القبيلة وأين وجودها فمن قال أنهم في الإسكندرية ومن قال أنهم في الشام ومن قال أنهم في صحراء ربع خالي في أرض الجزيرة العربية لغي ذلك من الأقوال ومطار كيف فعل ربك بعاد وما ذات العماد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قوى بعض قوى التي لم تخلق مثلها في البلاد في قوى التي لم نخلق مثلها في البلاد يعني نخلق بعوض الضميع على الله سبحانه وتعالى والضمي نخلق بالجمع للتعظيم ومثلها بفتح اللام وليس بالضم التي لم يخلق مثلها يعني مثل تلك القرية والتي لم نخلق مثلها يعني لم يخلق الله عز وجل سبحانه وتعالى مثل تلك القرية أيضا التي لم يخلق مثلها فيكون عود الفعل إما مبنيا للمعلوم او مبنيا لما لم يسمي فاعله كما سمع العلماء المبني المجهول قال تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني في القوة والمنعة قال تعالى وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة نضوا إلى ممن لكهم الله عز وجل به من نعم وسلطان في الأرض والبنيان وما أتوا من قوة الأجسام فلم يعبدوا أنفسهم لله عز وجل بذلك قال تكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة عجبوا بأنفسهم وبقوتهم قال تعالى لم يأو أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو القادر وهو القوي سبحانه وتعالى هو القوي على إيصال العقوبة عليهم لا رد لقضائه ولا معقبة لحكمه قال تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد ذلك عوقبوا عقبهم الله عز وجل وقد قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ألم طال كيف فعل أبك بعاد إرام ذات العماد التي لم يخلق مصنوها في البلاد ولم يبين الله عجل ما فعل الله عجل بهم في تلك الصورة الكريمة لكن بيّن ذلك في غيرها من الصور قال تعالى فصلنا عليهم ريحا صلصرا في يوم نحس مستمر وقال تعالى وقال تعالى وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد وأما سمول فأوليك بالطغية وأما عاد وأما عاد وما عاد فوصلنا عليه مريحا صرصا عاتية وأما عاد وصلنا عليه مريحا صرصا عاتية تنزع الناس كما ذكرنا من قبل قال تعالى مبينا إهلاك قوم عاد ومعاد فهلاكهم عما جزاك الله خير بحفظه ومعاد فهلاكهم بريح صرصر عاتيه صخا عليهم سبع ليال و8 ايام حسوما فدك الله عز وجل العذاب عليهم في غي منصوره من القران الكريم قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني وبكوا يا الله صلى الله عليه وليعتبر قومك الذين كفوا بك وكذبوك بما فعل الله عجل بعاد قوم نبي الله هود وبثمود قوم نبي الله صالح وبثعون قوم نبي الله موسى قال وثمود الذين جابوا الصخة بالواد قال تعالى أما ثمود فأولكوا بالطاغية قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اذكر يا نبي الله حال قومي ثمود الذين ملكهم الله عز وجل في الأرض الذين ملكهم الله عز في الارض قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ملكهم الله عز وجل وجعل لهم واستطاعه حتى إنهم قال تعالى وينحتون من الجبال, وينحتون من الجبال بيوتا فرهين فجابوا يعني قطعوا وخرقوا وثمود الذين جابوا الصخة بالواد يعني قطعوا الصخو وقطعوا الجبال فبنوا فيها البيوت قال العلماء أن مدين صالح موجودة إلى الآن وأثارهم موجودة إلى الآن وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ان قطعوه فبنوا فيه البيوت قال تعالى وفي عون ذي الاوتاد وفي يعني وذكر في عون ذي الاوتاد يعني صاحب الاوتاد والوتد يعني ما يعذب به المؤمنين كنجعلنا اوتاد من الاخشاب والنخيل فيعذبون عليها اهل الإيمان قال تعالى قال تعالى وفي عونه ذي الاوتاد فكانوا يجعلون الوتد او الاوتاد من الأخشاب والنخيل يعذبون عليها أهل الإيمان الايمان وتعالى مبين ما يفعل في عونه لو في جذوع النخل فقوله لو ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخيل وقيل كان يجعل في قصه الأوتاد يلعبون عليهم يشاهدون وقال بعض المفسرين هو قول حسن وفعون ذي الأوتاد يعني ذي الجنود التي بها يستطيع أن يبتش بالمؤمنين فكما أن الوتد للخيمة وبدق الوتد في الأرض تثبت وتستقيم الخيمه فالوتد لفي عونه او الجنود لفي عونه الوتد للخييمه فالجنود لفي عون يثبت بها ملكه فكما يستقو بالخييمه او تستقو الخيمه بالوتد فنستقر ملك فعون بجنده فإذا قال الله وفعون ذي الأوتاد يعني الجنود التي بها يستطيع أن يبتش بأولياء الله هذا القول ذكى هو بعض المفسرين وفيه لطيفة والجمع بينهما ظاهر يعني بين الوتد للخيمة والجند لاستقرار الملك يستقو به الشيء فبالجنب يستقو الملك والسلطان لفعون والوتد الخيمة تستقو الخيمة فلا تنقلب ولا تتزعز عن مكانها قال تعالى وفعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد طغوا قلنا أن الأصل الطغيان المجاوزة في الحد ومنه قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية كما ما بين قلنا أن اصل الطغوط وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع وثمود الذي قال تعالى عفوا الذين طغوا في البلاد طغوا يعني جاوزوا الحد وذلك بكسة الإساد في الأرض الذين طغوا في البلاد يعني بالظلم والفساد فأكسروا فيها الفساد يعني عمل بالمعاص والأثام فلما فعلوا ذلك ولما عصوا قال تعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب استوجب ذلك عليهم نزول العذاب فبالمعاص والمنكوات ينزل العذاب وبطاعة الله عبد جل تنزل الرحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم ينطو يعني من السنين سن الجد والقحب تنزل بذنوب بني آدم ولولا البهائم لم ينطو قال تعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب يعني بذنوبهم وبمعاصيهم أنزل الله عزيز عليهم العقوبة على حد قول القائل وليت الذنوب تميت القلوب وقد يوتذل ادمانها وتأكل الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبه سوء وهبانها وكما قال القائل إذا كنت في نعمه فاعها فان المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك وظل مهما استطعت فظلم العباد شديد وخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثر منق الظلم كم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطمم صلوا بالجحيم وفاة النعيم وكان الذين لهم كالحلم يعني كان الذي أصابهم من الدنيا كالحلم يراه الإنسان كالصواب فأهل الدنيا إذا أخذوها بوجه الفسار والطغيان والمعاصي فإن ذلك يستوجب وفع البواكات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى في كتابه الكريم قال تعالى في كتابه الكريم ولو قال تعالى قال تعالى وأخذناهم بالسنين لعلهم يوجعون أخذهم بالسن يعني سنين الشدة والقعت والجد لعلهم يرجعون يعني يعودون إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان بمعصيته يوفع الخير ويوفع الفضل فالإنسان الطائع لله عز وجل الشاكل لنعمائه يا اخي لذلك فان ايام النزول لما ينزل المهدي تملأ الارض كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم تملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يقال للارض اخرجي بركتك قال فيستظل بقحف او ما من الناس خوش بركة الأرض ما ما أخرجت الأرض بركتها إلا لما عمل عدل على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى فلما عمل الخير وعممل عدل أخرجت الأرض بركتها وذلك فضل الله سبحانه وتعالى ففضل الله يتنزل بطاعته سبحانه وتعالى ولا يتنزل بالمعصية فالمعاصي تستوجب والعياذ بالله حلول العذاب وحلول النقم من الله سبحانه وتعالى فكما أن الطاعة تستوجب حلول الخير ونزول البركات بفضل الله سبحانه وتعالى فكذلك المعاصي تستوجب والعياذ بالله نزول العذاب فالله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وذلك فضل الله عز وجل يتيح من يشاء قال تعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب صب يعني انزل عليهم كصب يعني كالنزول المتدافع كالمطر المتدافع المصوب صب فصب عليهم يعني نزل العذاب متتابعا لا رافع له فصب عليهم أبوك صوت عذاب صوت عذاب يعني صوت غضب والصوت هو المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لموضعوا صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها صوت هو المعروف قال تعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب فصوت مع ضعفه إلا أنه من الله عز وجل يعم جميع الخلائق ويعتريهم فصب عليهم ربك صوت عذاب فما وفعت لهم قائمة قال تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوايثين وقال تعالى مبينا أن ذلك الفساد بظلم بني آدم وأن, وأن الله عز الله ما عذبهم إلا بيقوع الفساد منهم قال تعالى هنا فأكسوا فيها الفساد فصب عليهم وربوا صوت عذاب فما نزل عذاب عليهم إلا بإفسادهم في الأرض والآية كقول الله عبد جل ظهر الفساد في البي والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعله يجعون يعني هذا قلة باقة الأرض ببعض ظنوب بني آدم كقول الله عبد جل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك فيه فعفو الله عزي الله أعظم ويطفو أبيا قال تعالى فصب عليهم ربك صوت عذاب يعني مما اوجب عليهم غضب الجبار سبحانه وتعالى قال تعالى إن ربك لبالمرصاد بالمرصاد يعني يوصد أعمالهم يحصيها عليهم سم يجازيهم عليها يوم القيامة يحصي عليهم أعمالهم قال تعالى كل إنسان طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وما ربنا أكثر من مرة قال حفر بصري رحمة الله تعالى عليه الذي كلامه يشبه كلام النبوة قال لقد أنصف والله من جعلك حسيبا على نفسك انسان يحاسب نفسه قال تعالى إن ربك لبالمرصاب فيرصد أعمال الكافر حتى جزيه عليها ربما عجعه عليه بالعقوبة وذيك قول, قول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ليملي له يعني يتوكه حتى يظن أنه في مأمن من نزول العذاب عليه والعياذ بالله فيأخذه الله عزيلا يعني يهلكه فلا يفلت ولا يغيب عن قدرة الله سبحانه وتعالى قال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقد ذكر بعض المفسرين أن جواب القسم المقصوم عليه من أول تلك الآيات الكريمة والفجر وريال العشر جوابه في تلك الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد وكذكر بعض المفسرين أن الجواب مضمى يعلو من السياق يعني والله لا يعذبنا الله قويشا كما كذب كما عذب المكذبين من قبلهم من قوم عاد وثمود أفعوا ومنحا وسرك مسلكهم قال تعالى إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقادر عليه رزقه فيقول ربي أهنا كلا آية تصحيح المفاهيم الغالطة فالله عز وجل تصحيح المفاهيم الغالطة والاعتقادات الباطلة لذلك يشعر للإنسان أن يصحح على غيره كل مفهوم باطل وكل اعتقاد غير صحيح هذا يشوع لا يسكت عن فعل الإنسان إذا كان فيه فساد هذه الآيات التي معنا بيان لتصحيح المفاهيم الغالطة قال تعالى فَأَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا اَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ بعض الناس يظن أن الإنسان إذا ابتلي بالإكرام افتلاه ربه يعني اختبره فأكرمه ونعمه يعني وسع الله جل عليه في رزقه وقاموا من توسعة الرزق فيقول ربي أكرم يقول إن الله قد أكرمني فعلى ذلك لي على سبيع الاشتباء وأما إذا ما ابتلاه يعني بالشر فقدر عليه رزقه وفي قراءة صحيحة متواترة فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قد يعني ضيق قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقضي يعني يضيق فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا فقل ربي أهانا يعني إن الله عز وجل قد أذله ولم يكرمه فقال الله عز وجل كلا يعني ليس الوفون كذلك فليس الإعطاء أو المنع دليلا على الكرامة والمهانه إنما الإقام الحقيقي هو بطاعة الرحمن والإذلال وفي معصية الله سبحانه وتعالى فالله عز الله يعز من شاء بطاعته أن يفقه الله سبحانه وتعالى ويذل من شاء بمعصيته سبحانه وتعالى قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكمه ونعمه فيقول ربي أكمان وأما إذا مبتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي أهنا وفي الآية بيان أن البلاء يكون بالخي والشر قال تعالى ونبلوكم بالشر والخي فتنة وإلينا ترجعون فالبلاء يكون بالخي والشر وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلاءهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فالبلاء كما يكونوا بالخي يكون بالشر وقد قال بعض العلماء أن البلاء بالخي أشد من البلاء بالشر في ذلك يوم المسلم في صحيحه من حديث صهيف بن سنان أرومي رحمة الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالي عليه وعلى وسلم فلم حبيل المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء صبر إيه عفو إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته صراء شكر فكان خيرا له فالمؤمن أمره كله إلى خير ان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وكذلك أصابته صراء شكر فكان خير له لذلك كان نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكى يقول الحمد لله على كل حال حديث صحاة الألبانية رحمة الله تعالى عليه قال تعالى فهم الإنسان إذا مبتله ربه فأما الإنسان والإنسان جاءت بالعموم ويحتمل مطلق الإنسان الذي لا يعي عن الله عبد جل أواميه وهي بلا شك تتنزل على الكافي من باب أولى لكن هل يدخل المسلم في سياق تلك الأي أم لا يدخل المسلم الجاهل بحكمة الله عز وجل في الإعطاء والمنع وهذا وهاتان الايتان فهم الانسان يقول لي سبحانه وتعالى كلا مثلا تبكو الله عز وجل حتى يعتظوا في الاعطاء والمنع ويعلموا بيان فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى فنبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن خطاب وجد أصر الحصي على جنبه فعز عليه قال يا أصلى الله إن كسى وقيسى يتنعمون بالملك وأنت كذلك أصر على جنبه أصر الحصي فقال لا تقول ذلك فأهل الكفاة لهم الدنيا فإن لهم الدنيا وأنا الآخرة. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ثقل كافة منها شربة ما تبدو المسلم أن يحمد الله عز وجل على نعمائه ويصبي على البلاء فيكون حامدا لله عز وجل في كل وقت وحيد في كل وقت وحيد ثم ضاب الله عجل أمثلة في باب الإعطاء والمنع فقال الله عجل في أبواب نفقة المال فيا من أعطيت المال ويا من منعت من المال فاعلم كيف طرط المال وكيف تمنعه فقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين ذكر بعض المفسرين أن من أسباب البلاء وقلة الرزق والفق وعدم العمل بمبلول تلك الآية الكريمة يعني إن الله عجل لما ابتلاهم بالفقر إلا لعدم إقوامهم لليتيم وعدم حظهم على إطعام المسكين فذلك سبب من أسباب منعهم من الرزق من نسق الله سبحانه وتعالى قال تعالى كلا بل لا تكلمون اليتيم ولا تحاضون على الطعام المسكين كلا بل لا تكلمون اليتيم يعني لا تعطونه من فضل أموالكم فلا تعطفون عليه هو أهل حاجة وعوض فليس فليس له أب يرعاه ولم يجد له قوة ولا ناصر ينصره هو على ظهر الأرض فأنت أيها الغني لو اعتبرت بما أعتاك الله عز وجل كما قال الله عز وجل وليخشى الذين لو طاكوا من خلفهم ضوية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا عفوا وليخسدين تقوم من خذبهم ذوياتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فيعبد الله إن الله عزيزي الذي متعك بأولادك ومتع أولادك بك قاد على أن يحرم أولادك منك وممالك فكن معطيا جوادا لليتيم من فضل مالك اعتف عليه وامسع على رأسه فإن ذلك تجده عند الله عزيزي عند لقوفه بين يديه سبحانه وتعالى لذلك خوف الله عز وجل من التعاون لمال اليتيم فقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلمة إنما يكون في بطونهم نار وصلصلون سعيرا وبين الله عز وجل كيفية التعاون مع مال اليتيم فقال تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وأنتم خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم كما أخبرنا الله عز في سوره البقره فلا على من يلي يلمل التي ما يتعامل فيها بوجه الاصلاح فإذا أخطأ فلا شيء عليه كما الصحابه لما نزلت على تلك الآيات تخوفونا من جعل من ضم أموال من ضم أموال يتامى إلى أموالهم ومن ضمن طعامهم الى طعامهم فكانوا يجعلون طعامهم واموالهم الى جانب فيفسد فيفسد الطعام ويقل المال وببته يذهب به باخراج الزكاه الواجبه فنوهم الله جل بالاصلاح بفعل اصلاح ولا شيء عليه اذا حدث عليه خطا بعد ذلك قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح فإذا تعمدت الإصلاح وحدث ثم فساد في مال اليتيم فلا شيء عليك فكن مثمرا له وقال العلماء أن تلك الآية نص في تثمير مال اليتيم على وليه ينبغي ويجب على وليه أن يثمر مال اليتيم قال تعالى كلا بل لا تكمون اليتيم ويقول العلماء لا يثمى بعد رجد فليقال عن اليتيم إلا قبل لا, لا يقال عن اليتيم يتيما إلا قبل وجد أما بعد وجده يعني بعد بلوغه فليقى عنه أنه يتيم أما قول الله عز جل في كتابه الكريم قال تعالى وابتلوا اليتام حتى إذا أنفتم منهم وجدا فادفعوا إليهم أموالهم فكيف يجمع بين ذلك يقول العلماء أن ذلك أن قول الله عز جل اليتام باعتبار ما سبق فيصح أن يتكلم ويوصف الشخص باعتبار ما سبق ويصح أن يوصف باعتبار ما سيكون باعتبار ما كان ويصح أن يوصف باعتبار ما سيكون باعتبار ما كان كقول الله عز وجل وابتلوا لتاما حتى إذا نسوا منهم مجدا فاتفاروا ليهم أموالهم وكقول الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى وأنقي الصحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهون ولا إيمان مع سحر لا إيمان مع سحر وإن كالصحة سمي صحرة وهم منون أطقياء بارة وذلك باعتبار حالهم في الماضي أما باعتبار الحال في المستقبل في فيشهد لذلك بقول الله عزيزي في كتابه الكريم كما في صورة يوسف قال تعالى إني آراني أعصو خمر إني آراني أعصو خمر ويا عباد الله وهل يُعصر الخم الخم لا يُعصر فيقال إني آراني أعصر عنبا يصير خمرا إني آراني أعصر خمرا يعني عنبا يصير خمرا فقيل خمرا باعتبار ما سيكون فيجوز الوصف ب... فيجوز الوصف باعتبار ما كان ويجوز الوصف باعتبار ما سيكون وقد مرت التي تدل على صحة ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى كلا بل تكممون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل تكممون اليتيم ولا تحضون قال تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وفي قئات ولا تحضون ولا تحضون على طعام المسكين فقوه الايه تحضون بالمد و بترك المد على طعام المسكين فتحضون تحض من الحض يعني الحث وتحضون يعني تأمون غيركم بذلك ولا تحضون على طعام مسكين وقد قال وبنحفظك أبو عبيدة وقد قال بعض المفسرين مطيفة وأظنه فضيلة شيخ عطي عبد محمد سالم قال ويراجع أن تفسير هذه الصورة يعني هو جيد جدا على واجازته في الكلام فأعني أنصح إخواني بأن يواجعوا تفسير او كلام الشيخ عطي عبد محمد سالم من في تلك الصور الكريمة فقد أجد وفاة جزاء الله خيرا فأجد قال العلماء اظن هو الذي قال ذلك ويعني لو فهمت فالله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل الله عز وجل ولا تحضون على طعام مسكين يقول الله عز وجل كلا بل لا تكيمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين تلك هي العقبه الكعود فيا عبد الله انظر اذا اتى اذا اتى من عقبه كهود عقبه تمنعك من الوصول بين يام الله عن رجل ومن القوبة والزلفة من الله عن رجل فتجاوز تلك العقبة الكعود ألا وهي اطعامك المسكين وإقوامك لليتيم وقد ديّن الله عن رجل لنا ذلك كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في تفسيث صورة البلد نسأل الله عن رجل أن يمن علينا وأن يوسلنا أن نختم ذلك الجزء فقال الله عن رجل في صورة البلد يقول الله في صورة البلد قال تعالى فلقتحم العقبه وما اضراك من العقبه فك ورقبه او في يوم ذي مسغبه ذا مقربه قل لا ذا مقربه او مسكينا ذا مقربه يعني ذا فك كما سياتي سياتي ذلك باذن الله فقوله سبحانه تعالى فلقتحم العقبه ثم بين الله عز وجل ان تلك العقبه التي ينبغي للإنسان أن يقتحمها هي أن يطعم المسكين وأن يعطي اليتيم من ماله يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مطربة فيشدنا الله عز وجل في تلك الآيات إلى باب الاعطاء والمنع فقال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا يتحضون على تعامل المسكين فهذا في باب الإعطاء هذا في باب الإعطاء فبين الله عز وجلنا فيا عبد الله يا من وسى عليك فرز اجعل اعطائك لمالك لمن يستحقه وبذل مالك لمن يستحقه أما في باب المنع فاعتبر يا عبد الله فلا تمنع المال عن مستحقه وفي ذلك يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم وتأكلون الطواف أكلا لما وتحبون المال حبا جما فضمت هذه الآيات على وجازتها بيانا عمليا وأنثلة واقعية على سبيل الإعطاء والمنع ففي باب الإعطاء بيّن الله عز وجل لنا في من نعطي وفي باب, وفي باب المنع أرشدنا الله عز وجل أن أحيانا المنع يكونوا بالفساد ويكونوا بالشر فلذلك قال الله عز وجل قال الله تعالى وتأكلون الطواف أكلا لما وتحبون المال حبا جما فأنتم قد تمنعون المال بسبب حبكم إياه ويغبتكم فيه عمن يستحقه من اهل الميراث لذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعني الميراث وتأكلون الطراثة يعني الميراث وتأكلون الطراثة أكلا لما أكلا لما يقال لما الرجل ما على الخوان يعني أكل جميع ما في الصحفة لما ما على الخوان يعني أكل جميع ما في الصحفه يعني لم يبق من الطعام شيئا لم لما الطعام يعني أخذه فلم أو أكله فلم يبق منه شيئا قال تعالى وتأكلون الطواف أكلا لما والتعبئ بالأكل هنا لأن الإنسان إنما يواض بذلك فيما يواض منه يعني من جمع المال يضره شهوة البطن ونحو ذلك فأخذه للمال وإن كان المال حقيقة لا يؤكل لكن عبر بالأكل وهذا يدل على أن من أسباب حب جمع المال وحب الطعام ولعياذ بالله وهنا لطيفة أيضا يجدو إشعابها هنا وهي قول سبحانه وتعالى في صورة البقى قال تعالى وأشرب في قلوبهم العجل ومعلوم أن العجل لا يشرب إنما يوقل لحمه فلا يشرب العجل فقال الله أف جل وأشربوا بدلا من قوله وأكلوا في قلوبهم العجل فعب بالشرب دون الأكل ففي ذلك لطيفة وهي بيان لأن بيان لماذا تمكن حب العجل من قلوبهم فيها بيان لماذا تمكن حب العجل من قلوبهم والتعبير بالشراب دون الأكل لأن الشراب يتغلغل في الأعضاء أكثر من من الأكل فلا يوجد في الأعضاء مسلكا بعد ذلك كما جاء في الحديث حديث أبي ويضي الله عنه يا صلى الله عليه وسلم حتى لا أجد له مسلكا فالشراب يتغلغل الشراب في الأعضاء أكثر من تغلغل الطعام فقال تعالى وأشيبه في قلوبهم العجل قال تعالى هنا وتأكلون الطواث أكلا لما فالدعي لحبي جمع المال وآخذه وفوج هو حب الشهوات وحب الطعام والعياده بالله قال تعالى وتأكلون الطواث أكل لما وتحبون المال حبا جم وتحبون المال حبا جم يعني حبا عظيما كثيرا وتحبون المال حبا جمع يعني حبا شديدا وذلك قول الله عز وجل وإنه لحب الخير شديد لحب الخير يعني لحب المال وسيأتينا بإذن الله عز وجل أقوال المفسرين حول تفسير الخير سواء في قوال او في تلك الآية الكريمة على عدة أقوال البعض يوصل ذلك الى اكثر من عشرين قولا الخير في القرآن بعض المفسرين يبكو فيها اكثر من عشرين قولا قال تعالى وتحبون المال حبا جم يعني شديدا ثم قال الله كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا لله ضو تلك الايات مع صورة الحاقة هذه الآيات التي بين أيدينا قد انتظمت مع الحق الحقة وبينا في الصوتين بيانا شافيا واضحا فقوله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دك دكا, دكا يعني إذا دكت الأرض والجبال كل إذا دكت والدك هو الزلزلة في الأرض زلزلة بعد زلزلة وهذا دل على شدة الأهوال التي تعتري العبد بين يدي الله عز وجل قال تعالى كل إذا دكت الأرض دك دك يعني كل إذا دكت الأرض وأغذ من نفهوم صورة الحقف أنها تدك الأرض والجبال كلا إذا دكت الأرض يعني أيضا والجبال دكا دك كما قال الله عز وجل هناك قال تعالى في سورة الحاقة قال تعالى و وحملت وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فعلمنا فعلمنا مع ضميمة آية الحق أن الذي يدك هما الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية قال تعالى في صورة الحق والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعادون لا تخفى منكم خافية وها هنا في صورة الفجر قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فيكون الجمع بين تلك الآيات أن نقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إذا نفق في الصور فإذا نفق في الصور نفخة واحدة كما بيّن الله في الصورة الحق فبعد النفخ في الصور فدك الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكه واحده فإذا دكه الأرض والجبال وقيمه الساعه وقيمه الساعه قال تعالى في يومئذ وقعت الواقعه وبوقوع الواقعه وبعد ذلك تنشق السماء قد علوا انشقت السماء في يومئذ واهيه على تفصيلات اي ذكر الله جل في كتابه وإذا السماء انشقت وقوله فكانت وادة كالدهان إلى غير ذلك يعني كبقع الزيت فتتساقت السماء وتنفطر في قوله وإذا السماء انفطرت إلى غير ذلك من التفصيلات التي ذكها الله عز جل فيما يحدث للسماء قال تعالى فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فيومئذ واهية قال في صورة الحق والملك على أرجائها يعني على نوحيها وقالها هنا وجاء ربك والملك صفا صف يعني يجيء الله عز وجل والملك والآية ها هنا وجاء ربك والملك صفا صف كقول الله عز وجل في صورة البقرة قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقول يا أموا إلى الله توجع الأمو هل ينظرون إلى أن الله والمجيء والإتيام بمعنى واحد والله عزيلا يأتي ويجيء وهذا من أفعاله ووقوع الفعل كما يليق بجلال الله عزيلا وعظمته سبحانه وتعالى قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير مجيء وإتيان يليق بجلال الله عزيلا وعظمته فلا يقاص على مجيء الخلق ولا على إتيان الخلق قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فإذا حدث ذلك وعود الأعمال أعمال بني آدم عود, عود بذواتهم وبأعمالهم وتطير الصحف حينئذ يؤت بجهنم قال تعالى وجاء يومئذ بجهنم قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يعني مصفوفين جاءت الملائكة مصفوفة صفا صفا يعني في نظام والايه قول الله عز وجل كما مر بنا في صوره في صوره النبأ قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكه صفا يوم يقوم الروح والملائكه صفا يعني مصوفين قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم عيد بجهنم جاء يوم عيد بجهنم وهذا المجيء قد بيانه نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم فيما هو مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم يجا يوم القيامة او يجي يجا نعم يجا يوم القيامه بجحنم لها 70 الف زمام يجا يوم القيامة بجحنم لا 70 الف ذمام مع كل زمام مع كل زمام مع كل زمام 70 الف ملك يجونها فيؤتى بجحنم يوم القيامه يؤتى بجحنم يوم القيامه يؤتى عفوا الحديث يؤتى يوم القيامه لا 70 الف ذمام ومع كل زمام من السبعين ألف مع كل زمام سبعون ألف ملك تجوهونها فجهنم والعياذ بالله يؤتبه على تلك الصوة يوم القيامة فإذا حدث ذلك قال الله يومئذ يعني يوم القيامة ويوم إتيان جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يتذكر الإنسان ما الذي يتذكأه الإنسان وأن له الذكرى يعني أن له الذكرى يعني أن يتنفعه الذكرى والآن كقول الله عزيزي ولا تَحِينَ مَنَاصٍ وكقول العاب ولا تَسَاعَتَ من دَمِي يعني وقتها لا ينفع الندم ووقتها لا ينفع الذكر قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يعني لا تنفعوا التذكر حين ذلك والآية كقول الله عز وجل في اوائل صوة الأنعام قال تعالى في أوائل صوة الأنعام مبينا أن الإنسان قال تعالى ولوودوا لاعاد لما نهوه عنإهم لاكاذبون ولود لاعاد لما نهوه عنإهم لا كادبون فكفار يطلبون من الله عله وجع والود إلى الدنيا عملوا صالحًا أخبر الله ع الن ود ج هاات الدنيا لاعمل بالفساد والماص كما يعملون في الدنيا قال تعالى ولو طائد وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فهنا يودون وجع إلى حياة الدنيا لعمل الصالح فبيّن الله عز وجل في صورة الأنعام قال تعالى بل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ودوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فتكذيبهم في الحياة الدنيا سوف يعودون إليه مرة ثانية أيضا فلو عادوا سيعودون للعذاب في ذلك بيان أن الله عزل علم ما طبعت عليه تلك القلوب من الفساد والشر وأنها لا تصلح وليست محلا لكل خير بل هي محل لكل شر والعياذ بالله قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الذي يتذكره ويقوله نفس في ذلك اليوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني يتمنى الانسان يا ليتني قدمت لحياتي عن الاخره يعني يا ليته ما عمل بالمعاصي في الحياه الدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني الاخره والله عز وجل يقول ان الضال الاخره لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني الحياه الدائمه المستقره يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني الابديه في الاخره فيومئذ يعني يوم ياتي ذلك اليوم يوم القيامة لا يعذب عذابه احد اختلف العلماء في قلت تلك الآية على معاني شتى فيومئذ لا يعذب عذابه الهاء عائدة على الله لا يعذب عذاب الله أحد لا يعذب عذاب الله أحد يعني في الدنيا لا أحد يعذب كعذاب الله في الآخرة ولا يوثق وساقوا أحد ولا يوثقوا وصاق الله عجل أحد في الدنيا لا يستطيع أحد أن يفعل قال تعالى والعذاب الآخرة أشد وأبقى فعذاب الآخرة أشد من عذاب الحياة الدنيا قال تعالى عن ساعة آلف عون فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقالوا والآخرة أشد عذابا وأبقى الأخير أشد عذابا من الأولى من حياة الدنيا قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وصاقه أحد لا يعذب عذاب الله أحد يعني عذاب الله شديد وقيل لا يعذب أحدا في الدنيا كعذاب الله في الآخرة ولا يوثق أحدا غير في الدنيا كمثل ما يوثق الله عز وجل الكفار في الآخرة وقيل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يطق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه الهاعيد على الكافر لا يعذب عذاب الكافر أحد يعني ما أشد عذابه وما أشد وثاقه فيوقظ عليهم بالعداد والوثاق فيشدد عليهم في العذاب ويشدد عليهم في الوثاق فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يرطق وثاقه أحد إن عذاب الله شديد إن بطش ربك لشديد قالت على إن أخذه أليم شديد لغير ذلك من الآيات قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه الوثاق مروبة به واذا أبلغوا في العذاب كان الكفار يوثقون أهل الإيمان ويقيدونهم ويعذبونهم فجوزوا من جنس أعمالهم الظالمة وذلك بيان لقول الله عزالي الصاطح في تلك الصورة الكريمة إن ربك لبالمرصاد فلما عذبوا أهل الإيمان عذبهم الله عز وجل ويما أوثقوا أهل الإيمان والطاعة أوثقهم الله عز وجل ولا عذابك عذاب الله ولا وثاقك وثاق الله ما أشد عذابهم وما أشد وثاقهم يوم القيامة قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة إلى أعمالها الصالحة يا أيتها النفس المطمئنة التي وزقت الطمأنينة التي هي التي نالت الحظ العظيم قال تعالى إلا ذو حظ عظيم فلا ينالوا الجنة لصاحب الحظ العظيم من الله سبحانه وتعالى فبالحسن فبالحكم الذي يفعل الإنسان في الدنيا هذا صاحب الحظ العظيم الذي ينال الأجياء من الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولا يلقاه إلا الذين صبوا ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم فالذي يصبع على طاعة الله عز وجل وتطمئن نفسه بذكره سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب كما بين الله عز وجل لنا في أواصتي او أواخر سورة الرعب قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رادية مرضية ارجع إلى ربك يعني إلى خالقك ومولاكي ومدبر امريكي اجعل لي الله سبحانه وتعالى راضيه مرضيه راضيه عن الثواب الذي تنالينه من الله سبحانه وتعالى راضيه وصنتي يعني وصفتي برضا مرضيه من الله عز وجل قد رضي الله قد رضي الله عز لنكي ورضيتي عن الله عز وجل قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك من خشى ربه ارجع إلى ربك يعني إلى خالقك هذا هو المعنى الأول الذي ذكره المفسرون وقال بعض المفسرين ارجع إلى ربك ربك بمعنى صاحبك والآكة قول الله عز وجل في صورة يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما باله النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ربك يعني سيدي فربي حالا يطلق بمعنى السيد قال تعالى ارجعي الى ربك يعني صاحبك يعني ارجعي الى الجسد الذي كنت معه في الحياة الدنيا وذلك بعد نفخ صافيلة في الصوء فتعود الارواح الى اجسادها ارجعي الى ربك يعني صاحبك راضية مردية لانك كنت من اهل الطاعة فادخلي في عبادي وعلاقات الأخرى فادخلي في عبدي هذا يؤكد المعنى الثاني يوجع إلى ربك يعني صاحبك علقاء الثانية فادخلي في عبدي فادخلي في عبادي يعني يوجع مواتن ثانية إلى عبادي يعني تود الأعواح إلى أجسادها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى الله سلم كل ابن آدم يثنى الا عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة قال تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ادخلي جنتي يعني وادخلي وادخلي الى جنه عهدها السماوات والارض وادخلي في جنتي ثوابا لما قدمتيه ما قدمتيه من اعمال والله او كما قال ابينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالذي يدخل الجنة ومن يقدم الأعمال الصالحة بين يدئ الله سبحانه وتعالى والله ضره شيخ الإسلام بن القيم رحمة الله تعالى عليه إذ يقول في نونيته يقول يا سلعة الرحمن لك رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفنة الحيوان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب, كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكارها الأنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها للهمم التي تسم إلى رب العلى بمشيئة الرحمن فصلعة الله غالية وصلعة الله الجنة وما تنال إلا بمزل المهج والنفوس في طاعة الله عز وجل وطاعة صوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من الله اللهم انا نسالك الجنه وما يقربنا اليها من قول وعمل اللهم انا وما يقربنا اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه وما من قول وعمل اللهم انا نعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل اللهم انا نعوذ من النار وما يقربنا اليها من قول وعمل اللهم اجعل قرانا عظيما وربيع قلوبنا ونور صدورنا اجل همومنا وذهاب وغمومنا اللهم اجعل قوانا قائدا لنا الى الجنه اللهم لا تجعل وصائقا لنا الى النار اللهم ارزقنا فهم كتابك على الوجه الذي يضيق عنا اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التويل اللهم اجعلنا نقول لنا ولا علينا اللهم بارك في علماينا وعلمائ المسلمين اللهم امكن في كل مكان اللهم اجعلنا القيامه على الوجه الذي يضيق عنا اللهم ارزقنا حفظ كتابك افهمه وتضبعه يا ارحم ورحمين هذا وصل الله وسلم وبارك على عبد مبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته